أختي تحب الرسم ترسم صورا جميلة بالألوان المائية عندها دفتر كبير للرسم وفي كل أسبوع ترسم منظرا جديدا أحيانا ترسمني أو ترسم الحيوانات أبي وأمي يفتخران بها كثيرا في المستقبل تريد أن تصبح فنانة